ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره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 مدحا فالمغيرات صبحا فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل مَا في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير